لكن الواقع استقراء الكلام العرب بل حتى غير العرب أيضا كما قلنا حينما يقول الرجل لزوجته أنجي ظالم هل هو طلب؟ جيد لا هل هو خبر؟ يحتمس كل كلم؟ لا فهو ليس طلبا ولا خبر إذن هو قسمه ثالث تسمعه إنشاءا لأنك أن تتنشئ الأمر أن تتنشئ الشيء شيء غير موجود فأنشأتها ليس طلباً، بل تمتلك. فو أي شيء؟ لا له، لا له، لا له خبر يعتمد على القرآن الكريم، ولا هو طلب بفعل ولا بخوف. أذن طلب بفعل ولا بخوف. فبمن كان؟ يشى. نعم؟ لا. لا على لا ما كان يبغى خبر وإنشاء، لكن إنشاء، وخص خصا مثلنا، ولا هو ولا هو كان في لص التقسيم البلاغيين مو خبر وإنشاء، يقصدون إنشاء، يدخلون خبر في إنشاء، البلاغيون يدخلون ال ال قلب في إنشاء، لكن كما هذا التقسيم، تقوى ظل تقسيم الساعد في التبتاني ولا في في في في ف... فالواقع أنه ليس طلباً الواقع أنه ليس طلباً ليس كهذا وليس استحثاماً كذلك أيضاً الخبر نعم صحيح لا ما تفهمي نعم وهذا هو منظر طلبية الإشاء لكن كما قلت من, من حيث التقسيم هي لازلت من سبق الكالب لا تقلل طلبية لا تقلل هل جاء محمد لكن من سبق الكالب جاء محمد لكن, لكن من, حيث من حيث التقسيم واضح أن أن جاء محمد وهل جاء محمد وقال الرجل زوجته عندي طالب ولاه طلب ولاه إخبار وإنما هو اسم ثالث المسفة أخليا مساء الخلاس نعم ها مساء الخلاس زملكم يقول هل الذي وضع وضع المجاز هو وضع الحقيقة؟ وهذا الشكية حقيقة. ولهذا كنا قبل قليل يرجع الكلام من وضع وضعه، واللغة طويلة وإذا كلام طويل هي اللغة التوصيفية موضوعة. طبعا بعيد جدا يتفق العربي الشمالي يقول خلونا نضع كلمات أو نزعها على الناس. الله عز وجل علم أسماء كلها علم ماذا من أسماء كلها. فمننا وإن كلام الحقيقة يعني ما ينبني عليه شيء كثير من هذه الفوائد العلمية وإن كان خاض فيه العرب وغير العرب الحقيقة فيه كلام هذا لكن ما يترتب عليه يعني كمير فاعدة ومن هنا نزاعات وتشقيقات والوقع أن عند التحرير لعلها ترجع إلى خلاف اللفظ كثير منها مثلا لا يمانعا إلى حد ما نعطي بعض الموضوع الواقع ان نشوء المصطلحات حقيقة يعني ونشوء الكلمات سواء كانت مفردات او مصطلحات او جمل هي تحريط انها تنشأ وبخاصة طريقة الحقيقة المجاسية تنشأ وتتغير الواقع أنها تتغير مع الزمن. لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ اللغة بالقرآن، حفظ القرآن بحفظ اللغة، إذا تغيرت اللغة. لأن لغات العالم كلها تتغير. لغات العالم لا تبقى مئتين وأربعين ثلاثمائة سنة. لا تكتمل أبداً. لأنها تتغير. والأجيال تتغير لغاتها أيضًا. مثلما تعلم كثير من لغات العالم لا تقرأ قبل 300 وأربعين سنة. أنت تتغير ومن هنا فإنه يجد في الناس مصطلحات هذا المثالة من اللغة أما المصطلحات فقط تتغير مع بقاء اللغة مثلا طبعا الكلام علم الكلام عندهم شيء يسمونه الجوغر والعرب الجوغر والعرب الجوهر عندهم هو شيء القابلات أو المدر والعرض الذي يزول كاللون والألوان الآخر. حينما مثلا يأتي إنسان ويقول إن الصحابة ما عرفوا الجوهر والعرض هذا صحيح. الصحابة ما عرفوا لا الجوهر ولا العرق. لكنها كشيء وجد وشيء اصطلح عليه أهله. لهم أن يصطلحوا ما شاءوا لكن بشرط أن يؤثر على حقاعة الدين كلام أوسع تغير المصطلح تجدد العلوم ولكن يقول قائم أن الصحابة ما عرفوا التخريج ولا عرفوا المرسل ولا عرفوا أصول الفقه لا عرفوا وهذا حق كمصطلحات لكن تدقوا مرسوها كعلم كما قلنا في أول كلامنا عن ألا تاريخ صور الفقه فوجود المصطلح ونشور المصطلح واتفاق الناس أو أصحاب الصنع أو أصحاب الفن أو أصحاب الاختصاص على هذا المصطلح لا مشحة فيه إلى كل من علم صور الفقه وعن شيء لم تأخذ جاءت بعد علمك علم النحو وإلى خيره على سبيل المثال، الشيء الذي نعيشه الآن، لنفترض، الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي طبعاً علم جليل ويحاول المهتمون بالأمور الإسلامية أن يشعروا علماً خاصة يسمونه اقتصاد إسلام، ولا أحد يقول هذا بدء ولا أحد يقول نحرام، لكن نقول لهم، لكم ما شوتوا لكن ما شئت ولكن لا لا يعارض الإسلام. انه مثلا في نشاته مثلا الاقتصاد الاسلامي تجد اول ما لماذا نشا لان الزمن صار يحتاجه اهتمامات الناس الماليه وحياتها الاقتصاديه وتوسع اتصالات العالم الى اخره احتاجت الى ان ان يتميز هذا العصر قسم من الفقه قسم المعاملات يأخذون قسم حتى قد يكون ممنع أن يأخذ من قد يكون اقتصاد الوضعي في بعض الأشياء العادية التي لا فيها كدراسات حول طبيعة الاقتصاد أو طبيعة كما يسون العرب طلب العرب فوعد الطلب ومتى الناس يحتاجونها للسلعة ومتى لا يحتاجونها وانواع السلع وتقسيم السلع إلى سلع وخدمات إلى فيه الكلام، فيأخذ هذا ويأخذ هذا وغالبا لا يتحرر العلم ولا يستقر إلى يمكن بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة إلى تلقع الدراسات التقيقة وتلقع وأمور ستطبيقا إذا كان هذا وتم هذا حين إن غالبا يستفد من نفسه لأن العلم عند علوم تنشأ كذا كما قلنا في صورة له ارتباط من اللغة، ارتباط من الحديث، ارتباط من الفعل، ارتباط من ل للكلام، ارتباط من بي... لأنه لكنه لما أخذوا العلماء ودرسوه استقل وتميز وأصبح نوع اللغة التي فيه للتميز نوع المناقشات في مصطلح الحديث التي فيه متميزة نوع الأشياء الكلامية التي متميزة الاخر فاصبح علما مستقلا بذات بينما كان في اصله مأخوضا ما من مجموعات العلم هذا كله لا مشحت فيما دام انه لا يعرض شرعا وعلوم الناس ومعارفهم تتغير كذلك الحال في موجود مصطلحات سواء مصطلحات بلاغية مصطلحات فقية مصطلحات وصولية الى اخرين ولهذا حتى لو تجد في مثلا في في فقه المالكيه فقه الشافعيه فقه الغال زي شيء عندهم ما يموجد عند الشافعيين أو عند مثلا القراءة المضاربة المضاربة هي المضاربة عند الشافعي، أنا أبدا يباو يقول لها مثلا المالكيه بالقراءة إذن وجود مصطلح لا يظهر مدام أنه مفهوم ومعروف حدوده وليس فيه ما ينعشى عنه كذلك الحال في كل ما يجد في الناس مصطلحة لأن هذه أمور تخرج قد يكون يعني يتداولها الناس حتى تصبح مصطلح يتداولها الناس حتى تصبح مصطلح يستقر علي أهل الفن أنا لو تفتش مثلا في الاتصال الإسلامي أو حتى في الإعلام مثلا إلى آخره تجدد تستقر المصطلحات معينة، ويتبع عليها بين المختصين بحيث تكون هذا اللفظ تدل على هذا النوع من العلم. هذا إذا الأصل أنه لا شيء أفيه، ما دمنا أنه لا يعارض الشريعة. فكيف إذا كان يحقق النقص الشعري، إذا نترقى إلى يكون مطلوب؟ كذلك الحال في المصطلحات التي إذا في الناس حتى ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. فحينما يأتوا إلى سماه هذه استعارة أو سماه هذا تشبيه أو سماه هذا مقاب وليس هذا ذباق أو في الفن البديع مثلاً وهذه سجع وهذه جناس إلى آخره مصطلح نظر في الأساليب اللغة فوجد هذا نوع من البيان وهذا نوع من البديع وهذا Istigah yang menggambarkan maksudnya dengan pernyataan ringkas, iaitu "kita" pada etnab, dan itu dengan maksud yang asal, dan itu juga sebagai ijazah maksud yang asal, dan itu memerlukan sijil lelaki, kerana sebenarnya ia berlaku di atas tanah seperti yang dikatakan. Sijil itu adalah tanah seperti yang dikatakan. Jadi, iaitu, terdapat bahasa yang istimewa. Terdapat pelbagai istilah seperti ini. فسمى هذا سجعا وهذا سمى هذا مقابلة وسمى هذا جناس وسمى هذا ضباق وسمى هذا الى اعيب فلا يقال للفظ جناس او هذا, هذا الفظ مبتدعا لان ادور مصطلحات لا تؤثر ولا تعارض شرعا ولا تمنى شرعا ولا تؤدي الى بطلان مقصود شعع هذه التنبيذات لحدنا نبسطها في الجلسة في القادمة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 هذا الشيء هل يجوز أن نقول إن الصحابة أو غيرهم ما عرفوا الجهر والعرب؟ نعم هذا أطلقوه طبعاً أطلق هذا قال إننا بعض العلماء في عقيدة رحمه الله قالوا فعلا ما أدري والله نسيت يوسف المقال أنني أقسم أن أبي بكر وعمر ماتا ولم يعرف الجهر والعرب. فهذا لا كما قلنا هذه علوم تجديد. علوم تجد المصطلحات تجد المهم أن لا تعرض شرعا حتى يعني أما القول عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف كذا وكذا لا كان من الأدب لا يقال هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما أخبر عن المؤيبات في المستقبل أخبر عنها بألفاظ لا ينكرها الذي كان في وقته وأخبر عنها على حقائقها لما تعبها حينما قال إبراهيم صلى الله عليه لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوس يعني قبل بس قال لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوس خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وواضح الدلالة وظاهرة المعنى لكن كيف سيكون الصحابة ما يدرن كيف سيكون العلماء من بعد حاولوا يفسروه Kebagaimana dia ulat, misalnya, daripada kabel kunci, iaitu, akan bertambah. Banyak jenis nabiin, hingga orang ramai melupakan sedikit daripada banyaknya. Beberapa orang berkata bahawa kota-kota akan bertentangan dengan cara orang ramai tidak memerlukan mereka untuk berjalan di atas kaki mereka. Perumpamaan nabi itu telah ditunjukkan kepada kita dengan kata-kata yang setiap orang dapat memahaminya. Tetapi jika ada penerbangan yang berlalu di langit atau kereta api, فلسك أن ما حدث يقال له علّمك ما لم تكن أعلم وكان فضل الله عليك عظيم كما أن يقال له أمره أن يقول كلام يقول نفسي نفعل ولا ضرر إلا معاك ولا ضرر إلا معاك ولو كنت أعلم الغيب تكسر ترزم الخير الحدود؟ تكون الجواب ما علاقة تقسيم الكلام بوصول الفقه هذا جبنا عليك قبل قليل. يجيب مداخل هذا. لكن إذا رغبت أني أسأل الطلاب من طيب. يعني أحيانا من السئلة إذا جاءت متعلاق بالدرس نحيلها عليكم. فمن يجيب المشاكل. ها ما علاقة تقسيم الكلام بأصول البقر. طبعا هذا جبنا عليك قليل. رحبا ترتفع الأيدي لا أن تتضع الرؤوس. أم؟ لا مشاكل. ما علاقة تقسيم الكلام بأصول الفقه؟ مشاكل. أن الوصول يحتاج إلى البحث في الأدلة وهذه الأدلة التي في لغة مسند تكون بلغة العربية. يحتاج الوصول إلى البحث هذه أي نعم هو الحقيقة أنه ليس هناك يعني. كبير وأقسام الكلام ليست من مباحث صور فقه قلنا هذا قبل قليل لكن الشيخ تعرض على اعتبار أن وصول فقه يدرح في النصوص الشرعية من حيث اجتنباض الادلة منها والنصوص الشرعية باللغة العربية النصوص الشرعية باللغة العربية محتاج إلى أن ينطي مقدمة التمهدية في الكلام على أقسام الكلام حتى يكون الدخل في وصول فقه على بينة مما يريد أن يخوض فيه Maklumat Muktasarah. Amau asal Fiqh, mana dengan nazar yang kedu untuk terapi. Jika dianggap, tidak teruk Fiqh. Akan untuk jumlah kalam dia, apakah yang disusul dan apa yang terlibat dalam asal dan asal yang diterima. Halis? Aku pergi semalam. Pada setelah itu, aku lebih banyak kali yang merasa dia mungkin hingga keimanan. Dan apa yang ingin saya tanya? Juga, saya ingin tanya. ada. Tidak ada. Tidak ada. ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak يعني بمعنى بالنسبة اصول الفكر يبحث عن قضية مجملة ليس في التفسير اما بالنسبة الفكر يبحث عن احكام خاص مبحث الخاص كيف يعني يعني اصول الفكر فدخله فقط يعني يبحث عن قضية مجملة مثل ما يعني مثلا عندما قال الله سبحانه وتعالى عقيم الصلاة وهذا عبارة مجملة بس يأتي يقول هذا امر فهذا النهر. ثم يأتي العلماء الفقهاء ويقول هذا دلالات يبني عليه الأشياء التي لا بد أن يتربطه على أدب الصلاة. يود أن أنك الصلاة تعمل أحياناً عبارات ولا تخدم الموضوع. شوف زميلك البص هذا عملياً. من يزيد؟